الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب زدناهم عذابا فوق العذاب لما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أوفتهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدا ورحمة وهدا ورحمة وبشرا للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء إذ القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تُقضِّ الأيمان بعد توكيدها ولا تُقضِّ الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفلا إن الله يعلم ما تفعلون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 وليُبينَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذْتُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ